أحمد الله والسلام على سيدنا رسول الله رب صل على النبي وآله عدد الخلائق حصرها لا يحسب رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهل وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهل هذا هو الدرس السابع من شرح, من شرح إيه؟ شذ العرف في فن الصرف شيخنا كنا نتحدث عن الفعل المضارع وقلت إن الفعل المضارع علامته التي تميزه عن الماضي وعن الأمر قبول لم قبول أي شيخنا لم فالكلمة عندما تقبل لم يبدأ فعل أي شيخنا مضارع وقلنا المضارع لابد بد أن يبدأ بحرف من حروف أنيدو اللي هو الهمزة والنون والياء والتاء سميت حروف مضارعة لأنها عندما تدخل على الماضي تضاء أصبح يضارع لس يعني يضرب مثل ضارب كلاهما على أربعة حروف يعني صح شيخنا؟ مضارع. أيوة يبقى أصبح الفعل يضارع الاسم يعني يشبهه في اللفظ والحركات والسكنات وهذا السبب في إعرابه يعني دائما الفعل الماضي مبني وكذلك الأمر المضارع ده رغم الأفعال لماذا أعرب؟ لأنه أشبه الفعل لأنه أشبه الاسم صح يا شيخنا؟ فلم يقول زيد يضرب أقول لن يضرب لم يضرب فيرفع وينصب ويجزم. طيب لماذا دخله الإعراب؟ أقول لأنه شابه اسم الفاعل يعني. فضارب مثل يضرب في الحركات والسكنات وحتى في الزمن شيخنا واضح؟ زاد يضرب الولد ضارب الولد يضرب الولد الآن؟ ضارب الولد الآن يضربه غدا؟ أقول ضاربه غدا فبينما يا إيه شيخنا إيه؟ شبه طيب يبقى المضارع معناها المشابه الأمر ما دل على حصول شيء بعد زمن التكلم لما يقول اجتهد يعني في المستقبل صح يا شيخنا؟ وعلامته الدلال على الطلب وأن يقبل المخاطبة يعني ممكن تقول لابنك اجلس تقول لبنت اجلسي قال تعالى فكلي واشربي وقر عين فهم يا شيخنا؟ نأتي الآن إلى اسم الفعل اسم الفعل يا مولانا ما دل على الفعل ولكن لا يقبل علامة الفعل في اسم فعل ماضي هيهات بمعنى بعودة شتانا بمعنى افترق طب ما الفرق بين هيهاتا بمعنى بعودة ما الفرق بين بعودة وهيهاتا بعودة تقبل تاء التانيث أقول الطريق بعدت لكن هيئات لا تقبل تاء التانيث لا تقول هيئات صح شيخنا طيب اسم الفعل الامر لما يقول وي بمعنى اتضجر اوف اوف بمعنى اتضجر وي بمعنى اعجب وي كأنه لا يفلح الكافرون يعني اعجب لعدم فلاح الكافرين كلمه اه يعني اتوجع طب ما الفرق بين اه واتوجع اتوجع تقبل لم اقول لم اتوجع لكن لها فعلا تقول لم أف أو لم وي واضح يا شيخنا فعل الأمر اسم فعل الأمر مثل صه بمعنى أسكت أمين بمعنى استجب صح يا شيخنا يبقى كلمة صه بمعنى إيه أسكت ما الفرق بين أسكت وبين صه أسكت تقبل يا المخاطبة يقول يا بنت سكوتي لكن لا تقول لها صهي يبقى عندنا يا شيخنا الأفعال ثلاثة ماض ومضارع أمر الماضي علامته أن يقبل تاء التأنيس الساكنة صح؟ طيب ما تورد في الشتانة وهيهاتة شتانة بمعنى افترق هيهاتة بمعنى بعودة هيهاتة العقيق ده اسم جبل يعني بعودة العقيق فهيهاتة قلنا اسم فعل ماضي بمعنى بعودة لماذا قلنا اسم فعل الماضي لأنه يدل على الماضي ولكن لا يقبل علامته طب اسم فعل المضارع مثل وي بمعنى أعجب أف بمعنى أتضجر ولا تقول ما أف صح يا شيخنا وده لما يدخل التنوين ده يسمى تنوين تنكير يعني في فرق بين أفي وأفن فيها قراءتان يعني أو أكثر يعني أفن يعني لا تتأثف من موقف معين أفن لا تتأثف من أي موقف يعني طيب كلمة صح بمعنى اسكت ده اسم فعل أمر يدل على طلب لكن لا يقبل لي المخاطبة بعد ذلك شيخ محمد نأتي للتقسيم الثاني للفعل ينقسم إلى الصحيح ومعتل كل دروس إن شاء الله دروسة صح اسمع سيدنا العلم يا مولانا الصحيح ما خلت أصوله من أحرف العلة صدت على الرسول يعني كلمة تا تاب على وزن يا شيخنا فعلة هنجد خلت حروف الأصلية من حروف العلة الواو والالف والياء فده اسمه يا شيخنا صحيح اسمه ايه طب ثم إن حرف العلة ان سكن وانفتح ما قبله يسمى لينا يعني كلمة ثو كلمة عين بايه كلمة بيت اسمه يا شيخنا لين يعني الياء والواو اذا سكنت وفتح ما قبله يسمى ايه لين صح يا شيخنا طيب يلحق بالصحيح كده يا يلحق بالصحيح لا لا ملحق بالصحيح شيخ بقول على هو بنفرق يا مولانا بين حرف المد وحرف اللين حروف المد اللي مذكورة في كتب التجيل هو نوحيها الواو يكون قبلها ضمه الياء يكون قبلها كسره والألف يكون قبلها فتحه قال قيل يقولوا فهم ولا؟ يبي يقول الواو قبلها اسمها حرف مد. إنما حروف اللين من حروف العلة بس قبلها فتحة. الواو سكنة وقبلها فتحة. أين؟ فهمت ولا؟ الواو وفتح. فهمت ولا؟ هي من حروف العلة دنا. مولك حروف ليلة ثلاث فالواو واليا إذا سكنته وفتح ما قبلها حرف لين. طيب الواو إذا ضم ما قبلها؟ طبعا الالف لابد ان يفتح ما قبلها خلاص بس اظن واضح يا شيخنا المعتل ما كان ما كان احد اصوله حرف عله احد يا شيخنا ايه أصوله حرف ايه عله لما اقول مثلا وجد وقال وسع فرفع اصول وجاد فعل الواب فاء الكلمه ده يسمى عندنا مثال يسمى عندنا يا شيخنا لانه ماثل السالم عند اسناده للضمائر لما اقول وعد اقول وعدت وصل وصلت وصلنا وصلوا وصل زي ما اقول ايه ضرب اقول ضرب ضربوا فهمت يا شيخنا يعني عندما لما تسند الى لا يحدث فيه تغيير عشان كده يسموه ايه مثال يعني ماثل الصحيحه او ماثل السالم عند اسناده للضمائر طيب يبقى المعتل يا ما كان احد حروف الاصليه ايه ماشي مولانا هو يذكر هذا تفصيلا يعني يبقى كيف نفرق بالمعتل وبين الصحيح, الصحيح كل حروفه صحيحه خلت من حروف العله المعتل ما كان أحد حروفه الاصليه حرف عله في الفاء زي وعد وصل العين زي قال باع اللام زي سعى ودع صح يا بدأ يقسم الصحيح ويقسم المعتل الصحيح ينقسم إلى سالم ومضاعف ماشى مولانا ومهمود أكتب عصبور أحسن يا شيخنا أكتب عصبور يا مولانا طيب اللهم يسر اعني يا رب اسمع سيدنا الشيخ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وخالص الوزيك التربية اسمع سيدنا الدكتور الفعل أنجب ولديني أحدهما صحيح والثاني معتل الصحيح هنقسم إلى سالم ومهموز ومضعف المعتل هنقسم إلى مثال وأجوث وناقص وفي لفيف مفروق ولفيف مقروم طيب الصحيح تعريفه كما قال الشيخ ما خلت اصوله من أحرف العلة وهي حروف العلة ثلاثة لألف والو والوا والليان صح أولاده أولا؟ فلما أقول مثلا كلمة كاتابة على وزن أولادها الكاف فعل الكلمة التاء عين الكلمة البألم خلت حروفهم من حروف العلة حروف الأصيح خلت من حروف علة فذا يسمى صحيح وينقسم إلى سالم السالم ليس من مسالم لأنه مسلم من الهمز ومن التضعيف يعني ما قول مثلا قاراءة على وزن إيه؟ طب أمراء على وزن إيه؟ فعلاء طيب سألاء على وزنة إيه؟ لاحظ أن ده مهموز اللام وده مهموز الفاء وده مهموز العين صح؟ ده إذن يطل معنا في المهموز طب مضعف لهم يقول مثلا علم أو كلمة ردة أو مدة سامع يا شيخنا؟ ده إذن مضاعف. فالسالم ما سلم الهمزة الطبعيف زي كتبه صح يا أبني؟ طيب المعتل المثال مثال مثل كلمة إيه شيخنا؟ كان متوعدا خلاص يبقى أي فعل أول حرف علا اسمه مثال اسمه شيخنا مثال سمي بذلك لأنه يماثل الصحيح في عدم إعلال ماضيه في عدم إيه شيخنا صل على رسول الله التعبير لنا قلته ده صحيح بس هو الشيخة شيء آخر يعني بعدم ما علاله ايه يا شيخنا انتبه يا مولانا كلمة قال مش قلنا اصلها قورة وعلت بقلب الواو ألف طباعة اصلها ايه باعة وعلت بقلب الياه ألف فليسا مو سالم لعدم اعلاله ماضيه لعدم اعلال ايه يعني الواو لم تقلب ألف مثلا طب يا سراء مثلا اليا لم تقلب. إذا بعدم إلال إيه يعني الواو أو الواب أوليا لم تقلب ألفا. فهمت يا شيخنا؟ أظن واضح واضح؟ يبقى سمة مثال إيه؟ ليه يا شيخنا؟ يعني سلم من من الإعلال يعني. الإعلال سلم من الإعلال بالقلب يعني. أو من التعبير الثاني أنا قلته إنه ليس مسلم لأنه ما سله السالم عند سند الضمر يحصل تغيير. الحمد لله فهمت يا ولادي؟ والأجوف ما اعتلت عينه قال وباعه ثم بذلك لخلوف جو فيه عن وسطه من الحرف الصحيح قال تعالى الحبيب صلى الله عليه وسلم اخم الجماله لما قال يا سلام على الجمال أصلاه يا شخنا قاوى لا صح فذا سموه أجوف أجوف لخلوف لخلو فيه عن وسطه من حرف الصحة ويسمى ذا الثلاثة يسمى يا شخنا ذا ليه موسى ذا الثلاثه لا لانه عند اسناده الى تاء الفاعل الى لفتح زي واني خفت موالية مم. يعني خاه وفهوته يعني عند اسناده ضرب بعكس ضربه ضارب تو صار اربعه يبقى السالم يسموه ذا الاربعه لانه عند اسناده الى تاء الفاعل هيصير أربعة أحرف لكن الأجوب هيصر يسمى ذا الثلاثة لأن آلف دي لازم تحزف لالتقايا ساكنة مع تاء فاعل صح يا شيخنا ظن واضح كده والقرن بيقول وإني خفت مواليا قال أقول قلت واضح يا دكتور طيب الحمد لله بعد ذلك الناقص مع تلة لامه نعو غزى ورمى وسمى بذلك لنقصانه بحذف في في بعض التطريف انتبه يا شيخنا صلعا رسول الله لم يقول الغازة أقول غازت أين ذهبت الألف حذف لأن السكنة والألف سكنة فالتقى فالتقى فالألف التقى وبعدين تجد أن الفعل قبلها الحركة غاء زاء زاء الفتحة دي دلال على الألف المحزوف زي سعى أقول سعاو يبقى عندها يتنادل وهو الجماعة طب ده وهو الجماعة دي يضم ما قبلها زي دخلوا صح؟ كاتبوا لما قلت قل إيه سعاو سعا يالعين فتحت لبدلال على الآلف المحذوف واضح ولا يبقى هنا ليس مناقص لنقصانه بحذف آخره في بعض التصاريف ما أقول فلانا غزت ورمت ويسمى أيضا ذل الأربعة لأن عند السنادي لتاء الفاعل يصير معنا أربعة أحرف أقول غزوت شوف الآلف هترد إلى إيه إلى أصله يعني عند أثناة لتألف فعل مش توحدة إنما ترد إليه إلى, أصل إلى أصله لما قال في الآلفية صادفت من هلا في الـ في الـ في الشاطبية أيه. أيه. عند أثناة ذاك الفعل صادفت من هلا يعني صادفت من هلا هتعرف الأصل الألف بأصله أو ولا يا يا رمى تقول رميت وغزا تقول غزاوت وح يا سلام اللفيف قسمان مفروق وهو معتلت فاؤه ولامه لما قل وفاء بسم الله تفيه يا شيخنا الحرف الصحيح فرق بين حرفي العله لا نقول مثلا وقع شوف وقع واو حرف علة والالف حرف عله فصلنا بينهما بالايه بالقاف اللي هو حرف صحيح صح يا شخنة؟ طيب المقرون ما اعتلت عينه ولامه ثم بذلك الاقتران حرفي العله بعضهما ببعض مثل كلمة رو صح يا شيخنا وطوى واضح يا مولانا طيب تقسيم الاسم إلى صحيح ومعتل صحيح مولانا انتبه يا شيخنا الاسم الصحيح ذا كلمة شمس وذلك كل كلمة خالد مثلا يعني الصحيح مكن مثلا محمد فكما قسمنا الفعل إلى صحيح ومعتل الاسم برضه قسم إلى صحيح وإيه ومعتل هو قال كلمة شيخنا كلمة شمس طيب انتبه يا مولانا لما كلمة وجه مش احد حروفه حرف عله طيب لما قلنا مثلا كلمة قول ما احد حروفه قول قول ده مصدر صح طيب كلمة دلو ها؟ و... وكلمة ضب وكلمة وحي خلاص وكلمة امر وبئر اذا لك يعني الفعل الاسم ايضا فيه صحيح وفي ايش شخنا؟ معتل معتل ياخد الاقسام دي كلها لا في معتل بالواو زي مثلا ايه لا ما اقصدش ياخد المثال ولا لا لا لا لا كل ده خاص بالفعل المثال والاجف ده كله خاص بالفعل ايوه مش مش خاص بالفعل التقسيم الثلاثي الفعل يا شيخ محمد ايه المحاضره انتهت ولا ها 3 دقايق فضل فضل فضل فضل فضل فضل فضل فضل في فضل والحروف اللي فضل فضل فضل فضل فضل فضل فضل فضل فضل فضل فضل فضل فضل فضل فضل نهو فضل فضل فضل فضل فضل فضل مشان نعملها سكون يعني تبقى وهو ما مد... قادم اصبحتش تزول على الالف الدكتور بنسل يعني لما يقول نسوا ولا نسوا نسوا الذكرى نسوا عادي ايه اما نهى فنقول نهوا دكتور بنسل بس الفرق فرقنا بينه <تصفيق> اللهم صلي وسنبارك ناسم محمد لو احنا تاخد وقت إن نجيب عمل يسعى من السعي سعى يبقى سعوا سعوا والذين في ايهنا صح؟ م. طيب مش اقول ايه؟ مشوا صح؟ م. طيب الكلمه اللي حضرتك عن عن نسيه اه ناسية. ناس ايوه لاحظ اني نسى الفعل نسى اصلا مش نسيه صح يا شيخنا ناسي صح يا مولانا مم. فبتقول ايه نسوا ولا ولا نسوا نسوا نسو الذكرى نسوا الذكرى آه. وفي درس في سوره الزمر لما جابها مفردة قال وإذا مس اللينس سنضربون دع ربهم إليه ثم إذا خبرناه عمتنا من منا نسي ما كان يذكر نسي أي نسي أي نسي نا. أيوة لما أقول يا شيخنا ساعة لاحظ إن ال الألف وإن كات من الساعي لكن الألف انتهى فعل انتهى بالف, بألف شوف سامولي انتبه كده لما أقول انتبه ساعة غير ناسيّا فيه بتحضتها؟ غير ناسي. ناسي. طب ساعة إيه شيخنا؟ طب طيب سعّا لما أقول سعّاو إيه اللي تحضف يا شيخنا؟ الألف بقاء الفتحة دي تدل على الألف مم. المحزوف مم. أقول سعّاو طب مشى أقول ما شاو لكن ناسيّا دي يا دي قبلها كسرة صح ولا لا؟ مم. فلما أقول ناسيّا انتبهت، لما يقول نسو، ما راح الاليادي مش ألف، لإن هو العلة عشان نفرق بين الفعل المعطَّل باليا والمعطَّل بالألف. المعطَّل بالألف يعني الفتحة دليل على الألف المحذوفة، صح؟, صح؟ بس عشان نفرق بين بين فعل معطَّل باليا وبين فعل معطَّل بالألف، فتجد الالف تحذف وتبقى الفتحة، بعكس الفعل المعطَّل بالإيه باليا. عذرت، فييجي. يبقى نسوا عشان الفرق ما نوش نسوا يقول لنا نسوا يبقى الفعل اه نسال لا هذا الفرق بينهم والله اعلى وعلم صلى الله عليه وسلم بارك على محمد